فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ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 تَتَوَلَّى فِذْعَونُ فَجَمَعَ كَيْذَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِطَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرَى فَتَنَ ذَعُوا أَمْرَهُمْ بَينَهُم وَأَسَبُ نجوَ خَدُ إِهَا ذَانِلَ سَاحِِرون يُرداب يُرذَانِ أَ يُخررجَكُم مِنْ أَْضِكُم بِسِحرِهِمَا وَيَذهَبَ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّى وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى